قُنُهُ قُلْ إِنَّ رَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ إِنَّهُ لحق ما في الأرض لفتدت به وأسر النظامة لما رأوا وَأَسَرُّ النَّذَامَةَ لَمَّا رَأَوُوا الْعَذَابَ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ أكثرهم لا يعلمون هو يحيي ويقوم هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَإِلَيْهِ ترجعون. يا من ربكم قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء في الصدور وشفاء لما في الصدور وهدى نور للمؤمنين للمؤمن كل بفضل الله وبرحمته فبذلك فعل فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم وَمَا ظن الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الكذب يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون waar te koonen in je en wat من عمل إلا كنا عليكم شهودا إلا كنا عليكم شهودا ضون فيه، وما يعزب عن ربك من مثقال الْأَرْضِ في الأرض ولا في السماء. Wegen de strijd وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن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 ولا هم يحزنون <تصفيق> الذين آمنوا وكانوا يتقون تكون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم يحزن كقولهم ولا يحزنك قولهم ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشر في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله قولهم ان العزه لله جميعا هو السميع العليم لا إِلَّا لِلَّهِ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَتَّبِعُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن لَا إِلَهَ شُرَكَاءَ <تصفيق> إِيَّا نَتْبَعُ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ halainna lilahi manfi تَعْبُدُ <تبعوا> الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ الله هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآخر قوم يسمعون قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني سُبْحَانَهُ هُوَ الْغَنِيُّ لَهُ أتقولون على الله ما لا تعلمون أتقولون على الله ما لا تعلمون قل إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ متاع في فِي الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد ثم نذيقهم العذاب الشديد جديدا بما كانوا يكفرون صدق الله العظيم صدق الله العظيم نعم يا ربنا كما قلت يا أيها الناس قد جاءتكم موعظه من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين صدقت يا إلهي فيما قلت وأبدعت فيما أحكمت وقلت وقولك الحق وصدق الله العظيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون أيها الأخوة الأحباب في كل مكان من أرض الله من ساحة مسجد السيدة زينب رضي الله تعالى عنها وأرضاها في مدينة القاهرة حيث ننقل لحضراتكم صلاة فجر هذه الليلة الرمضانية استمعتم إلى تلاوة مباركة في صدر هذا النقل الحي المباشر تلاها علينا القارئ الشيخ عبد الناصر حرك